بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون ما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 في نوبى فَتَكُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ أَكَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ الْمَفْكُورُ بِأَيِّكُمْ الْمَفْكُورُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إن كَمَا اَحْلَى مِنْ بَلَغَ سَدِيرُهُ وَهُوَ اَحْلَى فِي الْمُهْتَدِي بَلَا تُصِعِ الْمُكَذِّبِينَ بَلَا تُصِعِ الْمُكَذِّبِينَ, المكذبين وَادُّوا لَوْ ترهن لَوْ ترهن ولا تطع كل حلف منين ولا تطع كل حلف منين ام ما زم السائل من للمعتذب اتي لنع الخير معتذب اتي ذلك بعد ذلك زني إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرقوم على إنا بل 911 كما بل 911 أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مسبعين إنا بل 911 كما بل 911 أصحاب الجنة إذ أقسموا ولا يستفدون اريد تستفدون فقاف عليها قائف من ربك وهو فأصبحت كالصري فتنادوا, فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارين فان صالق وهم يتقافسون، فصالق وهم يتقافسون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يرخ اليوم عليكم مسكين، وقد على حظ قادم. بَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون بَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون بَلْ نَحْنُ محرومون أولَكُم أَلَمْ أَقُل لَكُم لَو لَا تسبحون, قال تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّكُمْ نَوْبِيَانِ قَالَ أَوْلَكُمْ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَو تُسَبِّحُونَ سُبْحَانَ وَبَلَبَع بعضهم على بعض يتلاوون اَكذبنا ذهب ما ذا يَتلاوون قالوا يا ولنا انا كنا قاضي آسى ربنا كالعذاب كذاب كالعذاب ولا عذاب الآخرة أصح لو كانوا يعلمون ولا عذاب الآخرة أصح لو كانوا يعلمون إن القتصين عند ربهم جنات إن الهد تكون عند وقت من جنات النعيم أفنجعل, أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون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 أم لكم أيمان علينا بارقة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بارقة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون بذلك زعيم. ترهم أيهون بذلك زعيم. أم لهم شركاء؟ بل بشركاء. يَمْرُكْشَفَ عَنْ سَاقٍ وَيُدَاعُونَ إلَى الْسُّدُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَمْرُكْشَفَ عَنْ سَاقٍ وَيُدَاعُونَ إلَى فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يعذب ابو الصلوطهم بالله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سارون فقد كانوا يدعون الى السجود وهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني كذبوا بهذا الحديث تنستدرجهم من حيث لا يعلمون تنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامري لهم انك انتيمتي وامري لهم إن أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم فهم جسدون تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مفهوم تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مفهوم لولا ذاغفونه عمكم من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا ان تذاغفونه عمكم من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبه ربي جعله من الصالحين، فجثّاه رضو، فجعله من الصالحين. وإياك الذين كفروا يزلقون كبر صارهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون. يَجْعَلُ لَكَ لَمِينًا كَظُلًلٍ لِيقُونَ كَذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ لَمَّا سَيُذْكَرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا